لهم عذاب فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عذاب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا لا يملكون الشفاعة إلا من الثقة عيا. الرحمن عذاب، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إذا، فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال، وتخر الجبال حتى. لا يتخذ ولدا إلّا كل من في السماوات والأرض إلّا آت الرحمن إلّا كلّ ما في السماوات والأرض إلّا الرحمن فقد أحضأهم وعدهم عدا وكلهم آتيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن دا فإنما يسرناه برسالك لتبشر به المتقين وتنذر بني قومك اللهم وكم اهلكنا قبلهم من قر وكم اهلكنا قبلهم من قر هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم ركزا